وأوحينا إلى أم موسى هل هذا الوحي كان وحي إلهام على هذا جمهور العلماء والذي يترجح عندي أنه بواصلة ملك ولا يلزم من إتيان الملك إليها أن تكون نبيا وقد قالوا وما كانت نبيا قد تؤنف ولا عبدا قبيحا في الفعل وهذا حق لكن لا يعقل أن تصنع أم موسى ما صنعت بابنها من باب الإلهام وحديث النفس هذا يصعب أن يقبل قال الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فأرضعته لما ولدت وكانت لما حملت به لم تظهر عليها مخايل الحمل، والرضاعة معروفة وهي حق للابن على أمه لكنه لا يلزم المرأة أن ترضع وليدها فإن كانت مما جرت العادة أن مثلها من أبناء, من أبناء أسر عرفت أنها لا تخدم فلا يلزمها أن ترضع قال الله جل وعلا إن تعاسرتم فستردع له أخرى والمقصود الأولى أن تردع وقد جعل الله جل وعلا الرباعة حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة كما قال ربنا تبارك اسمه هو جل ثناؤ وقال الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين هنا أمر الله جل وعلا أم موسى أن ترضع أو أوحى الله جل وعلا إلى أم موسى أن ترضع و أوحينا إلى أم موسى أن أردعيه فإذا خذت عليه فألقيه في اليم ستصلين إلى حد تخافين عليه فإذا خذت عليه فألقيه في اليم أي يم البحر أو قيل هو الصواب النهر نهر النيل فألقيه في اليم وقلنا لا يعقل أن تأتي امرأة إلى تابوت إلى صندوق تضع فيه ابنها ثم تلقيه في البحر لا يمكن أن يقع هذا كإلهام غالب الظن والعلم عند الله أن يكون عن طريق ملك وإن كنت لأجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خذت عليه فالقيه في اليمن. الآن أمر بعد أمر أرضعيه ألقه هذان ماذا هذان أمرا؟ إن ردوه إليك وجاءلوه من المرسلين فأخبرها الله جل وعلا أنه سيرده إليها وأنه سيجعله من المرسلين وهذه بشارتين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي عليه فالقيه في ولا تخافي ولا تحزني هذا نهين نهيين فتأملت تضمنت الآية أم أم تضمنت الآية أمرين ونهيين وبشارتين الأمرين أرضعيه وألقيه والنهيان لا تخافي ولا تحزني والبشارتان إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين وكل ما أخبر الله وقع لأن الله حق ولا يقول إلا الحق قال.